بيك دعا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني عبدك الضعيف المذنب العاصي يا ربي وأنت قلت وقولك الحق أدعوني أستجب لكم وأنا أدعوك وأنا عبدك الضعيف وظلمت نفسي واعترفت بذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فأنت ربي رحيم كريم وهذا العبد قد تاب من كل عمل ما لا به رضاك يا إلهي بحق قدرتك ورحمتك ومغفرتك من عبدك الضعيف أن تقبل توبته وترحمته يا من لا يعز الأذلاء ولا يذل الأعزاء إلا أنت يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت بحرمة لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت بعظمة لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت بجلال لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت بجلالة لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت بكمال لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت بملك لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت بعز لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت بسلطان لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت بملكوت لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت بجبروت لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت بفضل لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت برحمت لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت بمعفورة لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت بقول لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت بحكم لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت بذكر لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت بنور لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت بلطف لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت بعدل لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت بصدق لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت بقدم لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت بدوام لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت ببقاء لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت يا باقي أبدا دائما سرمدا قائما قادرا مؤمنا مهيمن يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حليم يا عليم يا عظيم يا قيوم يا مالك يا محيط يا شكور يا قديم يا قدير يا تواب يا ناصر يا واسع يا كافي يا رافع يا شاهد يا وكيل يا متين يا ولي يا متعالي يا منتقم يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مانع يا نور يا هادي يا بديع يا الله يا واحد يا غفور يا قابل يا باسط يا لا إله إلا أنت يا هو يا ودود يا مجيد يا فعال لما يريد يا حنان يا منان يا ذيان يا سبحان يا سلطان يا خلاق يا رزاق يا فتاح يا وهاب يا سريع الحساب يا شديد يا مغيث يا فاضل يا طاهر يا قاهر يا قدير يا لطيف يا نعم المولى ونعم النصير يا حفيظ يا قريب يا مجيب يا صادق يا باعث، يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا مبين يا نور يا قدوس يا منتقم يا عزيز يا جبار يا متكبر يا أحد يا صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بحق هذه الأسماء ولا إله إلا الله محمد النبي الله وبحق إلهيتك ورحمتك وربوبيتك وسلطانيتك وعفوك وعظامتك يا ذا الجلال والإكرام أن تقضي حوائجنا وأن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا